بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 116. وإذا كالوهم أو يخسرون ألا يظن أولئك أنهم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 كلا بل آنعنا قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم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 وَإِذَا مَرُوْهُمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوْا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِيلٌ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا 111. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 113. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون